وكذلك الانصات للخطبة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت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 Pani anna Panie rasulullah Panie Komisarzu!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 الحمد لله الحمد لله شرح الصدور وطمأن القلوب أحمده سبحانه وأشكره أمهل المذنب حتى يتوب ويثوب ويأوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ستر العيوب وغفر الذنوب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ساقنا بهديه إلى صالح الدروب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ترضي علام الغيوب أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبوع خير وفيض نور ونبراس حياه يصاحبك حتى في لحظات الزلل والخطا روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال اصبت فاغفر لي فقال ربه اعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء هذا الحديث يحكي حال العبد مع الذنب ومنهج الإسلام في الارتقاء بسلوك المذنبين وكلنا مذنب يفتح افاقا من الأمل وبابا من الرجاء كما يصور لكل مذنب رحمة الله التي وسعت كل شيء وعطاءه لأوليائه وحنانه على عباده يبدا هذا الحديث بقوله ان عبدا اصاب ذنبا يراعي الاسلام طبيعه النفس البشريه التي تقع في الذنب وتزل بها القدم لنسيان أو شبهه أو شهوه ولنزغات الشيطان واغوائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس قال لربه عز وجل وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح في قلوب ما دامت الأرواح فيهم فقال له ربه عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت اعتراف العبد بذنبه شجاعه واقراره بالخطا تواضع وانكسار وهو اول منازل تهذيب النفس وتاديبها قال تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم يعترف المسلم بذنوبه في الدنيا ويقر بها في الآخرة فإذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه بإذن ربه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنبك ذا؟ أتعرف ذنبك ذا؟ فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه وراى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته الاعتراف بالذنب له أوانه فإذا فات حل بالمذنب وباله قال تعالى في شأن أهل النار الذين لم يعترفوا بتقصيرهم الا بعد ان ذاقوا عذاب النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير وجه الاسلام المسلم الى الإقرار والاعتراف بالذنب لكنه حذره من هتك سره وبث زلته وقد سترها الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه من فضل الله علينا ستر العيب وحفظ الذكر بين الخلائق قال رجل لأحد السلف كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين لا أدري ايتهما أفضل ذنوب سترها الله عز وجل فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد ومودةٌ قذفها الله عز وجل في قلب, في قلب العباد لم يبلغها عملي يقول العبد ربي أذنبت ونفسه تقطر حياء لانه قابل جميل العطاء بقبيح المعصيه وقلبه يعتصر الما لثقل الذنب ولشده خوفه من الله هذا الاحساس المرهف والشعور الحي يقوي الايمان ويستجلب رحمة الرحمن الأوبة بعد, بعد الذنب منحه من الله واحياء لمشعل لمشعل الهدايه بعد ظلمه المعصية قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وكم من ذنب اورث صاحبه قلبا حيا وذلا وانكسارا واقبالا على الله ومسارعه في الخيرات وكم من معصيه احدث لها صاحبها توبه رفعت مقامه وهذبت اخلاقه واصلحت سيرته وقد ورد في السنة الصحيحة أن صحابيا جليلا اذنب ذنبا عظيما ثم تاب بعده توبه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين امه لوسعتهم وفي الحديث ربي اذنبت فاغفر لي ومن يغفر الذنوب الا الله وهو القائل ندب عبادي اني انا الغفور الرحيم والقائل ومن يعمل سوء او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وفي الحديث القدسي يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم وفي الحديث رب اذنبت فاغفر لي الاستغفار عباد الله سيرة الانبياء وديدن الصالحين وهو دواء الادواء يهذب النفس تخليه وتحليه هو النور الذي ياتي على الذنوب فيبددها وعلى القلوب المريضه فيصححها والنفوس المثقله بالمعاصي فيقويها يجعل الاستغفار للحياة جمالا وللروح اشراقا قال تعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ويقول صلى الله عليه وسلم والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي الحديث فقال ربه أعلم أن أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي غفرت لعبدي كلمة تنزل كالبلسم الشافي على القلوب الواجفه وتسكب السكينة في النفوس الوجلة الخائفة غفرت لذنبي كلمة يحقق الله بها طهارة جسدك وزينة قلبك وسعادة حياتك ومحو ذنوبك وانشراح صدرك وتخفف وزرك الذي أنقض ظهرك غفرت لذنبي ثمره ينالها من عرف ربه فاقبل عليه وخشي خالقه ففر إليه وذرف الدمع متوسلا إليه غفرت لذنبي غفرت لعبدي كلمه تشحذ همم المؤمنين وتقوي عزائم المذنبين فالثنوب لها رحمان يمحوها وإله لطيف يغفرها ومن غفل عن طلب المغفرة بعد المعصية أو لم يسع في طلبها فعليه أن يوقظ قلبه من رقدته ويتفقد إيمانه فتلك علامة موت إحساس العبد بالمعصية قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون عظم المصائب أن ينسى العبد انه في نسيان قال تعالى افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يقول الله غفرت لعبدي ثلاثه فليعمل ما شاء هذا ليس اذنا في المعصيه ولكن المراد انه ما دام كذلك كلما اذنب تاب فلا يضره الذنب بعد التوبه لان التوبه تجب ما قبلها لكن على الإنسان الحذر من المعاصي لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة وقد لا يوفق للتوبة الاستهانة بالمعاصي سلوك مذموم وتهويل حال المذن حالة المذنب ثييس وقنوط قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وفقنا لشكر نعمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في امره ونهيه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عبد الله حقا في سره وجهره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن حلم الله امهال المذنب حتى يتوب وإن عاد وتاب تاب الله عليه ولا يمل الله حتى تملوا اللهم انت ربنا لا اله إلا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بذنوبنا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله إلا انت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فاهل انت ان تحمد اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا يا ارحم الراحمين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 والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين اللهم أنت الله لا اله إلا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم سقيا لا الله سقيا عذاب ولا عذاب ولا غرق يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم انا نسالك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم وفق امامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه وولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع اولات امور المسلمين العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل وَأَغْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِخِجَارَةٍ من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 About Allah. السلام alaykum wa الله السلام znaleźć wa الله السلام miejscu, wa الله السلام w wa الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له